بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في هذا الفارع وهو من كان قاصدا للإقامة ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فيجب عليه حينئذ الشروع في العصر لأن الحاضر والمقيم إذا لم يبق من وقته إلا مقدار أربع ركعات فوظيفته العاصر فإذا شرع في العاصر الرباعيه ثم عدل عن نيه الاقامه وهو في الصلاه بان لم يسلم بعد عفوا بان لم يركع الركوع الثالث بعد فاذا عدل فإذا عدل عن نيه الاقامه فقد ذكر سيد العرواه قدس سره ان وظيفته حينئذ ان يعدل بصلاته من العصر الى الظهر لانه متمكنون من الاتيان بالظهر والعصر مترتبتين فانه حينما عدلا عن نيه الاقامه صارت وظيفته القاصر ومن كانت وظيفته القاصر فهو متمكن آخر الوقت من إدراك الفريضتين فيعدل من العصر إلى الظهر ثم يأتي بالعاصر لكن سيدنا قدس سره أفاد في التعليقه على العرواء وذكرها هنا في صفحة مئتين وتسعة عشر من الجزء الحادي عشر بل الظاهر أنه يقطعها يعني يقطع الصلاة ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر ولو بركعة وإلا أي إن لم يدرك العصر ولو ركعة أتم ما بيده شنو قصران وليس هذا من موارد العدول يعني يتمها قصرا عصران وليس هذا من موارد العدول فما هو وجه الحكم ببطلان صلاته وأنها لا تقبل العدول يحتمل في المقام وجوه ثلاثة وهذه الوجوه هي محتملات في صحيحه زرارة التي هي مستند العدول من الفريضه اللاحقه للفريضه السابقه في صحيح زراره باب 63 من ابواب المواقيت حديث واحد اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فنويها الأولى أي اعدل من العصر إلى الظهر ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فيقال إن ظاهر سياق الرواية إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر أن مورد العدول فرض النسيان أو الساهو أو الغفلة لان دخل في اللاحقة نسيانان سهوان غفلتان ثم تذكر اللاحق. عفوا تذكر السابقة وأما في محل كلامنا حيث هناك شيء من قبيل هذا بل كان قاصدا للإقامة عشرة أيام فلأجل ذلك شرع في الرباعية بنية العاصر ثم عدل لا عن نسيان ثم عدل أثناء الصلاة عن التفات واختيار إلى عن قصد الإقامة عدل عن قصد الإقامة فلما عدال فقد انقلبت وظيفته واقعا حيث كان مخاطبا بالعصر تماما واقعا أصبح الآن مخاطبا بشنو بالظهرين قصران فليس المورد مورد نسيان بأن دخل في اللاحق ناسيا للسابقة وإنما مورد التفات وانقلاب في الموضوع ولكن الظاهر أن العرف يلغي خصوصيه النسيان ويرى ان المناط من دخل في اللاحقه لعذر لمبرر شرعي ثم اراد العد عفوا اراد الرجوع الى السابقه لانه مامور بها ولا خصوصيه للنسيان ولذلك التزم المشهور بأن من دخل اللاحقة لشبهة حكمية كان يعتقد أنه ليس مخاطبا بالسابقة أو لشبهة موضوعية كان يعتقد أنه أتى بالسابقة فإن هذه الروايات تشمله أيضا المحتمل الثاني نعم نقتصر اذا العرف ما لغ الخصوصي يعني اذا شككنا غير اذا العرف لم يستظهر كلامكم صحيح اذا العرف نفسه شكك او استظهر الخلاف كلامكم صحيح اما اذا العرف استظهر ان لا خصوصيه للنسيان ان المناط ان يدخل اللاحق بمبرر شرعي حتى لو كان خلاف القاعده اذا استظهر العرف عدم الخصوصيه لا بات المحتمل الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره وهو ان مورد العدول من اللاحق للسابقه كما هو المستفاد من صحيحه زرارات ما اذا كان مامورا بالسابقه اي انه حينما شرع في اللاحقه كان شنو مامورا بالسابقه ثم التفت الى انه لم يأتي بما هو المامور به وفي محل كلامنا حينما شرع في اللاحقة لم يكن مأمورا بالظهر لأنه كان قاصدا للإقامة ولم يبق من الوقت إلا مقدار اربع ومن كان حاضرا أو مقيما ولم يبق من وقته الا مقداره اربعه فوظيفته العاصر فلم يكن شنو مامورا بالظهر اصلا فشروعه في العصر شروع فيما هو المامور به غايه ما في الباب انه عدل في الاثناء فبعد ان عدل انقلب الموضوع وكان واصبح مخاطبا بالظهرين بعد ان كان مخاطبا بخصوص العاص لا أنه حين شروعه في العصر كان مخاطبا بالظهر كي يشملها شنو روايات العدول وهذا المحتمل مبني على مسلك هو اعرض عنه في صلاة القضاء فالمسلك المشهور بين الفقهاء أن المكلف مخاطب بخطابين كل مكلف فإذا دخل وقت الزوال مثلاً توجه لكل مكلف خطاباً, خطابا أتم الصلاة إن كنت حاضرا وقصر الصلاة إن كنت مسافرا بحيث يكون الحضور والسفر شرطا في الوجوب فإن كنت حاضرا خطبت بالتمام وإن كنت مسافرا خطبت بالقاصر فعلى هذا المسلك أي مسلك المشهور من الطبيعي أن من عدل عفوا أن من قصد الإقامة فليس مخاطبا إلا بالتمام ومن عدل فليس مخاطبا إلا بالقاص بعد وقت شيخنا استعجلته والمسلك الآخر أن المكلف مخاطب بالجامع وليس مخاطبا بخطابين بل بمأمور واحد بمأمور به واحد وهو الجامع وهذا مختاره سيدنا قدس سره في صلاة القضاء وتبعه السيد الصدر في فتاوى ومحصله أن المكلف حين دخول الزوال عليه مخاطب بفريضة الظهر وفريضة الظهر لها فردان قصر في فرض السفر وتمامين في فرض الحضر والحضر والسفر ليس قيدين في الوجوب بل قيدين في الواجب بمعنى أن المكلف مخاطب بالجامع غير ما في الأمر لا تصح منه القاصر حتى يكون مسافرا. ولا تصح منه التما حتى يكون حاضرا او مقيما فالحضر والسفر قيد في الصحه وليس قيدا في الوجوب ولاجل انهما ليس قيدا في الوجوب الوجوب فعلي في حقه سافر او لم يسافر وقد اكد سيدنا قدس سره على ان هذا هو الصحيح أنه لو كان المكلف مخاطبا بخطابين لكان السفر أو الحضر تعجيزا للنفس عن الامتثال مثلا إذا دخل الزوال على المكلف وهو شنو حاضر فقد تنجز عليه وجوب التمام لفعليتي موضوعي فلا يجوز له السفر لأن السفر شنو؟ تعجيز للنفس عن امتثال تكليف فعلي منجز إذ لا قصور في الخطأ وهذا مما لا يمكن الالتزام به فإنه من الواضح الضروري أن المكلف باختياره أن يسافر أو أن يحضر كما أنه لو فرضنا أن المكلف من الزوال إلى ما قبل الغروب مثلا بمقدار ركعتين سافر أربعين مره فهل يلتزم في مثل ذلك أنه خطب بأربعين خطاب لأن سافر, سافر ثم رجع سافر ثم رجع هذا مما لا يمكن الالتزام به فلأجل ذلك ذهب إلى أن المكلف مخاطب بخطاب واحد بالجامع وأن السفر والحضر قيد في الصحة ليس إلا فبناء على هذا المبنى نقول بأن المكلف في شنو في آخر الوقت حيث لم يبق منه إلا مقدار شنو أربع ركعات هو مخاطب بالجانب مخاطب بالعصر ظهر بالعصر قصران في السفر وتماما في الحضر وعلى احد الفردين وهو القصر في السفر يكون ايضا مخاطبا بالظهر لتمكنه منها فدعوى ان المكلف إذا بقي منه مقدار إذا بقي من وقته مقدار أربع ركعات وكان قاصدا للإقامة فليس مأمورا بالظهر ولأنه ليس مأمورا بالظهر فلا تشمله قلوا يا روايات العدول هذه الدعوة غير تامة لأنه بناء على مسلكه من أن المكلف مخاطب في كل آن بالجامع فهو مأمور بالظهر قصران وإن كانت لا تصح منه إلا إذا عدل عن الإقامة إلا أنه شنو مأمور بها المحتمل الثالث ممكن يكون بها قبل بها يكون ولو يعني يعني قبل يكفي وقد تحقق معي يعني يعني باللي احنا بنقول انه يجوز العدول مو على هذا يقول له هو يقول مو مامور ويقول ما لم يحصل عدول ما هو مامور صلى أمر في حقه أحسنتهم فبالعدول تحقق مو بالشروع لا لا بالإقامة كان مأمورا بالتمام فقط ممتاز بالعدول صار مأمورا بالقصد فحين الشروع في التمام ما كان شنو ما كان مأمورا هذا ما يقول نسيته نسيت يعني أنت شيء مأمور ونسيت لا مقصد النسيان نسيت أخطأت غفلت أي نحوين أي مبرر شرعي بالنتيجة إذا قلنا بأن مورد روايات العدول من دخل في اللاحقة لمبرر معناه أنه مأمور بالسابقة لكن دخل في اللاحقة لمبرر فلا تشمل روايات العدول من لم يكن مامورا اصلا بالسابقة هذا اللي يريد يقوله المحتمل الثالث ان يقال ان المستفاد من صحيح زرارات اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في صلاتين ان مورد العدول من تصح منه السابقه حين شروعه في اللاحق لا من كان مامورا كي يقال بانه مامور نتجاوز هذا المحتمل فنقول حتى لو افترضنا ان المكلف في اخر الوقت مامور بالجامع لانه لا تصح منه السابقه إذ ما دام قاصدا للاقامه فلا تصح منه الا شنو الا العصر تماما فحين شروعه في العصر بقصد التمام لم تصح منه الظهر وان كان وان كان مأمورا بها فليست العبرة في أنها مأمور بها فلتكن مأمورا بها إلا أنه لو أراد أن يصلي الظهر في ذلك الوقت وهو قاصد للإقامة ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات لم تصح منه فلا يصح منه إلا الظعف إلا العاصر تماماً. فحيث استفدنا من صحيحة زرارة أن مورد العدول من دخل في اللاحقة وكانت تصح منه السابقة فلا شمول للصحيحة لمحل الكلام فإنه حينما شرع في اللاحقة لم تكن تصح منه السابقة إلا إذا عدل فهل يا شيخنا الشيخ رافد هل على هذا المحتمل قرينه من صحيحه زراره هل تستفيد بذوقك العرفي ان قوله اذا نسيت الظهر حتى صليت العصراء فذكرتها وانت في الصلاه يعني ان ظاهر السياق يعني من دخل العصر وكانت تصح منه الظهر او ان الروايه مطلقه من هذه الجهه بس تصح منها يعني يجب عليهم نعم لا احنا فارغين قدنا المأمور به هذا فرغنا منه هو مأمور به فهذا الشرط متوفر كلام في الصحة احنا الكلام انه المانع الثالث او المحتمل الثالث للمين ان هذا الشخص الذي هو مفروض كلامنا صمات صح من نظر على فرض العدو بس حينما شرع وكان قاصدا للإقامة شنوك لم تصح منه الظر تصح لو عدل صحيح بس لا تصح منه مثل ما إذا قلنا الكافر لا تصح منه الصلاة صحيح لو أسلم تصح منه بس ما دام كافراً شنو لا تصح منه الصلاة ما دام كافراً لا تصح منه الصلاة وإن كان يمكنه أن يأتي بالصلاة صحيحاً بأن يسلم إلا أنه ما دام كافراً لا تصح منه الصلاة هنا نقول أيضاً ما دام مقيماً يعني ما دام مقاصدا للإقامة لا تصح منه إلا العصر تماما لأنه لم يبق له إلا مقدار أربع ركعات صحيح لو عدل لصحت منه الظهر أما حين شروعه في العصر لم تكن تصح منه الظهر من نسيان سيدي فرع وجود الظهر في ذمتيه حتى ينساه إحنا فرغنا من خصوصية النسيان قصدكم فرع الصحة يعني إنما يصح التعبير نسيت لصلاة صحيحة لو لم ينسى هذا مقصودكم؟ فلا تشمل موردا لا تصح منه شنو؟ الصلاة نعم آه. خلوا مأمورا به جاوزنا ما. تجاوزنا قلنا هو مأمور به بالفعل هم تجاوزناها نحتاج الآن لقيد آخر وهو الصحة غير أنه مامور بي بالفعل أيضاً شنو تصح مين لو لم ينسى تصح مين لو لم يغفل هذا أيه. أيه. ولكن حينما شرع وهو مقيم تصح مين احنا ننظر في الشروع لا السيد اخوي جاي يقول نستفاد من روايات العدول أن المدار على وقت ال شروع حينما شرع في اللاحقه كانت تصح منه السابقه فيقال عدل اما اذا حينما شرع ما كانت تصح من بعد ان عدل صحت منه وهذا خارج عن منصرف روايات العقول هذا هو مستمسكه ما يستفاد آه. فعلى كل حال فالمحتمل الثالث لا يبعد استفادته من الروايه وبناء عليه يتم او تتم مناقشه السيد الخوئي لصاحب العروه من ان المورد ليس موردا للعدول فيتعين عليه شنو قطع الصلاه لا محاله فاذا استان فان كان يمكنه ادراك فريضتين ولو بركعه من العصر وجبت عليه وإن لم يمكنه ادراك العصر ولو بركعه تعين عليه ان ياتي بالعصر شنو بالعصر شنو قصران انه اخر الوقت بعد ما يقدر يجيب الفريضتين وهكذا هذا تمام الكلام في هذه المساله نحن نقفز من صفحات أنه المسائل المتعلقة بثمرات القول بالوقت الاختصاصي تهت هنا ثم يأتي بثمرات أخرى في صفحة أخرى نحن كان كلامنا يا مولانا في صفحة 219 ننتقل إلى فرع له علاقة بالموضوع أي ثمرات وقت الاختصاص والمشتراك صفحه اربعمئه وأربعة مسألة مساله عشر اذا اعتقد في اثناء العصر وقاعد يصلي العصر واعتقد انه ترك الظهر فعدل اليها ثم تبين انه كان اتيا بها وأن عدوله في غير محله فالظاهر يقول صاحب العروة فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر يرجع للعصر مرة أخرى فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن إشكالين سيد الخوئي قدس سره في تعليقته يقول هذا الاحتياط مقال فيه إشكال يعني احتياط هذا الاحتياط لا يترك إذا أتى بركن يعني عدل للظهر وأتى بركن ثم تذكر أنه أتى بالظهر فرجع إلى العصر بعد أن أتى بركن واما اذا اتى بجزء غير ركني كما لو عدل الى الظهر وتشهد بعد التشهد تذكر انه اتى بالظهر فرجع الى العاصف جزء غير ركني واما اذا اتى بجزء غير ركني فاللازم الاتيان به ثانيا يعني يرجع الى العصر ويكرر بالتشاهد وأما مع عدم الاتيان بشيء خلال لحظه بين الركوع والسجود خلص من الركوع هوى إلى السجود اعتقد أنه لم يأتي بالظهر عدل إليها تبين أنه أتى بالظهر رجع إلى العصر وهو بين الركوع والسجود فلا إشكال في صلاته صحيحة وقد أفاد في شرح المسألة إن صور المسألة ثلاث الأولى شنو؟ أن لم يصدر شيء منه بين العدولين كما إذا تذكر كما إذا اعتقد أنه لم يأتي بالظهر فعدل إليها ثم رجع إلى العصر وهو ما بين الركوع والسجود قال السيد لا ينبغي الشك في الصحة في هذا الفرض لا لأجل جواز العدول من السابق إلى اللاحق احنا ما نقول يجوز العدول من السابق إلى اللاحقه كي يقال هذا خلاف ما هو متسالم عليه شون يعدل من السابقه إلى اللاحقة لا لجواز العدول من السابقة إلى اللاحقة إذ قد عرفت منعه ما في كلام ممنوع وعلى تقدير تسليمه لو سلمنا أنه يجوز من العدول يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة فمورده العدول من صلاة إلى صلاة يعني من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة وأما في محل الكلام اعتقد أنه لم يأتي بالظهر رجع إلى الظهر تبين أنه أتى بها فعدوله الآن من الظهر إلى العاصر ليس من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة بل من صلاة وهمية وزعمية إلى صلاة جنو فعليه <تصفيق> انه زعم انه ما صلى الظهر بعدين تبين انه صلاها فهو عدل من صلاه مزعومه الى صلاه فعليه نعم شيخنا عفوا امور ادوز عن سيدنا عفوا بعدين يصير عنده في القراراته بل بل اللي فيه ما هو الوجه ليس العدول ليس جواز العدول من السابقه الى اللاحقه إذن ما هو الوجه بل الوجه انه لدى التحليل ليس من العدول في شيء هذا مو عدول اذ قد اتى بجميع اجزاء العصر وبشرائطها هابنيه العصر صح لونا غايه الامر انه في الاثناء استخبل استخيل في الأثناء تخيل أنه ترك الظهر فنوى الظهر ثم عاد من غير أن يترتب على عدوله شيئا خارجا فلا دليل على قدح مجرد هذه النية الزائلة فإنه وان لم تستدم منه النيه في جميع جنوه الاجزاء لانه في الاثناء قصد الظهر ثم رجع الى العاص الا انه لا دليل على اعتبار الاستدامه حتى في غير الاجزاء لانه عدل ورجع وهو جنوه في ان من الانات ولم يتلبس بجزء من الأجزاء ولا دليل على اعتبار هذه الاستدامة شكل متعمد شكرا متعمد شنيع متعمد شنيع متعمد متعمد شنيع متعمد شنيع متعمد شنيع غفل او تخيل او تخيل شيء تخيل او تخيل او تخيل او تخيل او او تخيل او بلي يعني ظاهر كلاما هو لا يؤثر إذا لم يكن متلبسا بجزء بلي إذا لم يكن متلبسا بجزء لا يضر بلي ذكر هذا في بحث النية أيضا تعرض له فالنتيجة أنه من عدل إلى الظهر ثم عاد إلى العصر ولم يأتي بفعل من أفعال الصلاة لا واجبا ولا ركنان فصلاةه شنو صحيحة ولا إشكال فيها وأما الصورة الثانية وهو ما لو عدل إلى الظهر وأتى بالتشهد بقصد الظهر ثم التفت إلى أنه قد أتى بالظهر فرجع إلى العصر مرة أخرى فيلزمه تدارك ما أتى به بنية الظهر وإعادته بقصد العاصر يرجع التشهد مرة أخرى إذ لا خلل ثمته شنو الخلل؟ إذ لا خلل ثمته ما عدا زيادة جزء غير ركني ولكنه زاده سهوان لانه اعتقد انه ما اتى بالظهر فعدل الى الظهر فاتى بالتشهد شنو سهوان ثم التفت الى انه اتى بالظهر فلازم ذلك انه زاد تشهدان سهوان وزياده غير الركن سهوان غير قادحه بمقتضى حديثي لا تعاد الصلاة. وأما في الصورة الثالثة، كما لو عدل إلى صلاة الظهر لاعتقاده عدم الاتيان بها وركع بقصد الظهر وبعد الركوع تفت إلى أنه أتى بالظهر، فهنا مقتضى القاعدة شنو؟ شنو مقتضى القاعدة؟ بطلان صلاته بعد. لأنه إن لم يعيد الركوع الذي اتى به بقصد الظهر إن لم يعيد الركوع الذي اتى به بقصد الظهر فقد عليكم السلام وقد نقص ركنا وإن أعاده فقد زاد ركنا سهوان فحيث إن الأمر دائر بين زيادة ركن أو نقيصته فالصلاة باطلة على كل حال ما ينحسب شنو بعد ركن ركن ركن زاد ركوعا شنو بعد ما محسوب زاد ركوعا مو محسوب زاد ركوعا بالوجدان شنو محسوب الزيادة مبطلة حتى لو كانت سهويه زياده الركوع ولو سهوان مبطله ليش علل ذاك السبب ذاك ذاك مو مو ركن فزيادته سهوان غير مبطله زياده الركوع في هذه الصلاه هذا ليس من هذه الصلاه صلاه النفر شلون صلاه الدور النوم مو فزاد في صلاه العصر ركوعا بقصد الظهر لو لا خلاص فلا وجه للصحه عدا ما يتخيل استفادته من جملة من النصوص والمقتضى القاعدة البطلة لكن ادعى جمع منهم الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره أنه لا صلاته يمكن تصحيحها بجملة من النصوص منها صحيحه عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز قال إني نسيت أني في صلاة فريضة نسيت أني قاعد أصلي الفريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا يعني أتيت بالركوع بقصد النافلة مع أنني في صلاة فريضة قال فقال هي التي قمت فيها ما يضرك إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة لا تغير وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة في الأثناء غلط فأنت في النافلة على النية الأولى وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك تريد تعدل إلى شنو؟ إلى النافلة مضيت في الفريضة فقد يدعى أن ظاهر هذه الرواية أن المدار على النية الأولى فلو اتى بركوع بقصد النافله مع انه في صلاه فريضه صحت صلاته ولا يحتاج الى اعاده الركوع فكذلك الامر في المقام فمن كان في صلاه العصر واعتقد عدم الاتيان بالظهر فركع ركوعا بقصد الظهر ثم تذكر انه قد اتى بالظهري وان وظيفته العصر فلا يحتاج الى اعاده ركوع بل يصح منه ذلك الركوع عصرا وصلاه صحيحه وكل شيء ماكو ومنها من هذه الروايات ما رواه الشيخ باسناده عن العياشي وهو يعني العياشي باسناده الى معاويه بن وهاب سالت ابا عبد الله عن رجل قام في الصلاه المكتوبه فسها فظن انها نافله او قام في النافله فظن انها مكتوبه قال هي على ما افتتح الصلاه عليه فهذه قاعده فقهيه عبر عنها الاعلام الصلاه على ما واستفيدت هذه القاعده من هذه الروايات الصلاه على ما ومنها ما رواه عنه أيضا بإسناده عن ابن أبي يعفور يعني ما رواه عنه أيضا يعني عن العياشي بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعا مبس ركوع فصلى ركعا وهو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته حيث دلت على أن الصلاة على مفتتحات فهل هذه القاعدة الصلاة على مفتتحات طبقا لهذه الروايات الشريفة أم لا وهل أن ما ذكره سيدنا قدس سر من أنه لو لم تتم هذه الروايات فإن مقتضى القاعدة جنوب بطلان صلاته هل هذا الكلام تام أم لا يأتي البحث عن ذلك غدا إن شاء الله هذه قلنا صفحة أربعمائة وأربعة إلى صفحة أربعمائة وستة راجع المطالب موفقين ويدين